الدرب إلى الله طويل والدعوة نور ودليل بالحسن والصبر جميل فادعوا لله بهمتكم ادعوا كتاب الرحمن حق ودليل الحيران وهو المنهل لي الظمآن وعتاد القلب وعادتكم عتاد القلب وعادتكم هدي المختار لنا نهجو والسنة حق فنتجهو امضوا للدعوة والدل محمد فيها قجوتكم ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود